أما بعد، فاتَّقوا الله عباد الله حقَّ التقوى، واستمسِكُوا من الإسلام بالعُروة الوُثقَى أيها المسلمون شرفُ العلم بشرفِ المعلوم، وأشرفُ العُلوم وأزكاهَ العِلمُ بالله والحاجةُ إلى معرفته سبحانه وتعظيمه فوق كل الحاجات، بل هي أصلُ الضرورات والله فطر عباده على محبته ومعرفته والقلب انما خلق لذلك فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهي الحنيفيه التي يولد عليها كل مخلوق وهي التي يولد عليها كل مولود وَشَيَاطِينُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ يَسْعَوْنَ لِحَرْفِ فِطَرِ الْخَلْقِ قال الله في الحديث القدسي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ رواه مسلم وكل مسلمٍ مأمورٌ بتعاهُد فطرته لتعود المنحرفة إلى أصلها ويزدادَ الذين آمنوا إيمانًا والله أقام آياته دليلاً على رُبُوبيَّته وأُلُوهِيَّته ولو كان ماء البحر مِدادًا وجيء ببحورٍ تمُدُّه لما نفِدَت كلماتُ الله وآياتُه الدالَّة عليه والرُسُلُ بُعِثُ لتقرير الفِطرة وتكميلِها وتوحيدُ الربُوبِيَّة بإفرادِ الله بأفعالِه أعظمُ ما جاءُوا به فهو أصلٌ من أصول الإيمان وأحدُ أنواع التوحيد الذي لأجله خلق الله العباد وهو دليلٌ على وحدانيته في الألوهية، وبه احتج الله على إفرادِه والشِرك فيه أعظمُ وأقبحُ أنواع الشرك ولا يغلَطُ في الإلهية إلا من لم يعطِه حقَّه والله سبحانه كاملٌ في ذاته وصفاته وأفعاله ومن صفاته جل شأنه الربوبية لا شريك له فيها كما لا شريك له في ألوهيته قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وهو سبحانه المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير خالق ولا خالق معه بديع السماوات والارض خلق فسوى واحسن كل شيء خَلَقَهُ وهو الخلاق العليم وكما بدا الخلق سيعيده يوم القيامه وهو اهون عليه وكل من سوى الله لا يستحق العبادة والله المستحق لها وحده لانه الخالق فمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وهو سبحانه الملكُ والمُلْكُ له ذلكم الله ربُّكم له المُلْكُ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ومالِكٌ لخلقِه له ما في السماوات وما في الأرض وجميعُ الخلق له قانِتون ومُسبِّحون وكلُّهم له يسجُدون هو السيِّدُ لا شريكَ له والجميعُ عبيدُه إن كلُّ من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبداً له الملكُ التام الدائمُ مالِكُ الدنيا ويوم الدين وفي الآخرة يتجلى ويقول لمن الملكُ اليومَ فيجيبُ نفسَه بقولِه لله الواحد القهار انفردَ سبحانه بتدبير شؤون خلقِه وملكِه فالامر كله بيده وحده الا له الخلق والامر يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويدل ويحيي ويميت يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرضَ بعد موتِها جميع الخلق تحت قهره ومشيئته وقلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمورِ معقوده بقضائه وقدره قائمٌ على كل نفس بما كسبت والسماءُ والأرض قائمة بأمره ويمسك السماء أن تقعَ على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماوات والأرض أن تزول وكلُّ من في السماوات والأرض يسألونه كلَّ يومٍ هو في شأن ومن جُملة شؤونِه يغفِرُ ذنبًا ويهدي ضالًّا ويُفرِّجُ همَّا ويكشِفُ كربًا ويجبُرُ كسرًا ويُغني فقيرًا ويُجيبُ دعوَة قال تعالى وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ أوامِرُهُ مُتعاقِبَةٌ ومَشِيئَتُهُ نافِذَة لا تتحرك ذره في الكون الا باذنه فما شاء كان وما لم يشا لم يكن يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد وكان امره قدرا مقدورا لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا دافع لمراده ولا مبدل لكلماته قدر قد مقاديرا الخلق قبل خلق السماوات والارض ب 50 الف سنة ولو اجتمع الخلق على شيء لم يكتبه الله ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا على ما هو كائن ليمنعوه لم يقدروا عليه ولو اجتمعت الامه على ضر عبد والله لم يرد ضره لم يضروه ولو اجتمعت على نفعه، والله لم يأذن بنفعه، لن ينفعوه يهدي من يشاء فضلاً، ويضلُّ من يشاء عدلاً إذا أرادَ شيئاً فإنما يقول له كن فيكون لا يُسألُ عما يفعلُوا وهم يُسألون كلامُه أحسنُ الكلام لا بداية لكلماته ولا نهاية لها ولو أنَّ ما في الأرض من شجرةٍ أقلامُ والبحر يمُدُّه من بعده سبعةُ أبحُرٍ ما نفِدَت كلماتُ الله وعلمُه تعالى وسِعَ كل شيء فيعلمُ ما كان وما لم يكن وما لا يكون ويعلمُ ما فعلَه الخلقُ وما سيفعلونه ويعلمُ ما في البرِّ والبحرِ وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمُها ولا يعزُبُ عنه، أي لا يغيبُ عنه مثقالُ ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء يعلمُ ما هو غائِبٌ عنا وما هو شاهِد ويعلمُ ما توسُوسُ به النفوسُ وما تنطوي عليه خبايا الصدور ويعلمُ ما تحمِلُه الأنثى في البطون ومفاتِحُ الغيب لا يعلمُها إلا هو وعلومُ الخلق كلِّهم كقطرةٍ من بحر علمِه، وما علمُهم إلا بمشيئتِه نقرَ عصفورٌ في البحر فقالَ الخضرُ لموسى عليهما السلام ما نقَصَ علمي وعلمُك من علمِ الله إلا مثلَ ما نقَصَ هذا العصفور من البحر رواه مسلم سمعُوه وسِعَ الأصوات فلا تختلفُ عليه ولا تشتبِه اشتكت امراه زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه رضي الله عنها في ناحية البيت ويخفى عليها بعض كلامها والله من فوق سبع سماوات سمع كلامها وانزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما وبصرُه أحاطَ بجميع المرئيات، فأفعالُ العبادِ في ظُلمة الليلِ لا تخفَى عليه، وكلُّ أعمالِهم هو لها بالمِرصاد ولأنَّ الخلقَ خلقُه فالحُكمُ له وحدَه قال سبحانه إن الحُكمُ إلا لله، وأحكامُه وحدودُه وتشريعاتُه خيرُ الأحكام ولا أحسن منه حكماً، وهو خير الحاكمين يحكم ولا معقب لحكمه ولا يظلم ربُّك أحدًا لا أرحم منه، فهو أرحم الراحمين وخيرُهم أرحم من الوالدة بولدها رحمته وسعت كل شيء له سبحانه مئة رحمةٍ أنزل واحدةً بها يتراحم الخلق فيما بينهم وأمسَكَ عنده تِسعةً وتِسعينَ جُزْءًا كريمٌ لا أكرمَ منه يُحِبُّ الإحسان والعطاء لخلقِه يرزُقُهم من فوقِهم ومن تحتِهم فضُلُه عظيمٌ وخزائِنُه لا تنفَذ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيَدُهُ مَلْآ لَا تَغِيْضُهَا نَفَقَةَ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ قال عليه الصلاة والسلام أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَدِهِ رواه البخاري لا يرُدُّ دعوةً للعباد قال سبحانه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَّاعِ إِذَا دَعَانُ وَلَا تَتَعَاظَمُهُ حَاجَةٌ أَ ولو أن العباد أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوه فأعطى كل واحدٍ مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيطُ إذا أُدخِلَ البحر وتكفَّل سبحانه برزق كل مخلوقٍ من الإنس والجن مسلمهم وكافرهم وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَعَطَاؤُهُ بِلَا مَنِّ وَهُوَ خَيْرُ الرازقين فتح أبواب الخير لعبادٍ فسخر بحارًا وأجرى أنهارًا وأدرَّ أرزاقًا وأعطى عباده نعمًا كثيرةً وهم لم يسألوه إيَّها ومن كل ما سألوه آتاهم ويعرض على عباده سؤاله فيقول من يسالني فاعطيه كلُّ خير فهو مني وما بكم من نعمه فمن الله واوصل لكل مخلوق رزقه فرزق الجن في بطن فرزق الجنين في بطن امه والنمل في جحره والطير في جو السماء والحيتان في لجج الماء وكأيٍّ من دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها الله يرزُقُها وإياكم قريبٌ مجيبٌ لا يرضى أن تُرفَعَ الحاجاتُ إلى غيرِه ومن لم يسأله يغضب عليه والمحروم من طمِع بغير ربِّه ولا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله يُشرِكُون به ويدَّعون له الولد، ثم هو يُعافِيهم ويرزُقُهم وفَّقَ فضلًا منه وكرمًا أهل طاعتِه، وأثابَهم بعد توفيقِه شكور يجزِي على القليل ويُجزِل على الكثير الحسنةُ عنده بعشرِ أضعافِها إلى أضعافٍ كثيرة وعد للعباده في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يزال يسترضيهم فيقول هل رضيت فيقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احد من خلقك فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك قالوا يا ربي واي شيء افضل من ذلك فيقولُ أُحِلُّ عليكم رِضوانِي فلا أسخَطُ عليكم بعدَه أبداً رواه البُخاري غنيٌّ بذاتِه صمدٌ تصمُدُ إليه الخلائِقُ في حاجاتِها وسيِّدٌ كامِلٌ لا جوفَ له لم يلِد ولم يُولَد ولم يكن له كُفُواً أحد وَمَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ لَنْ يُطَاعَ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَلَنْ يُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِهِ غنيٌّ عن خلقِه قائمٌ بنفسِه وكلُّ شيءٍ قائمٌ به مُفتقِرٌ إليه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد لا تنفعه طاعه الطائعين ولا تضره معصيه العاصين لو كان الانس والجن على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو كانوا على افجر قلب رجل ما نقص في ملكه شيئا لَنْ يَبْلُغَ الْعِبَادَ نَفْلًا يَبْلُغَ الْعِبَادُ نَفْعَهُ فَيَنْفَعُونَ وَلَنْ يَبْلُغُوا ضَرَّهُ فَيَضُرُّوهُ حَيٌّ قَيُّومٌ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلَ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حجابُه نورٌ، لو كشفَه لأحرَقَت سُبُحاتُ وجهِه من تَهَى إليه بصَرُه كبيرٌ عظيمٌ جبَّارٌ متين العِزَّةُ إزارُه، والكِبرياءُ رِداؤُه قويٌّ لا ظهيرَ له، وعليٌّ لا مثيلَ له كلُّ شيءٍ هالِكٌ إلا وجهَه محيطٌ بكل شيءٍ ولا يُحيطُ به شيء لا تُدرِكُه الأبصارُ وهو يُدرِكُ الأبصار، والأرضُ جميعًا قبضَته يوم القيامة والسماواتُ مطويات بيمينِه لا يُستشفَعُ به على أحدٍ من خلقِه ولا يشفَعُ عنده أحدٌ إلا بإذنِه وكرسيُّه موضِعُ قدميه وسِعَ السماوات والأرض وما الكُرسيُّ في العرش إلا كحَلَقةٍ من حديد أُلقِيت في فلاه والعرشُ أعظمُ المخلوقات يحمِلُه ملائِكةٌ ما بين شَحْمَة أُذُن أحدِهم إلى عاتِقِه مسيرةُ سبعِمائةِ عام والله مُستوِن على عرشِه كما يليقُ بجلالِه وهو مُستَغنٍ عن العرشِ وما دونَه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أن يتشققن خوفاً من عظمة الله وإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة ورعدة شديدة وصعق أهل السماوات وخروا لله سجداً هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء قادر على كل شيء وله القوه جميعا لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء امره كلمح البصر بل هو اقرب وله جنود لا يعلمها الا هو وَإذاًا قَضَا أَمرُ الدُّنياَا يَرُججُ الْ الأررضَ رَج وَيدُكهاَا دَكًا وَيوسَيّر الجبال سَرا وَنسِفها نَصفى وَوبنَفْخَة يَفْزَعُ الخَلب وَوبأخرى يَصعقُونَ وَبثالِثَة يقومونَ للمحشر. سُبّوح قُّوسٌ تنََّها عن كلُِ عبٍ وَونَقْس. له من الكمال اعلاه ومن التمام والجمال اسناء لا نِدَّ له ولا مثيل ولا سمي له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميعُ البصير وبعد ايها المسلمون افلا يجب علينا ان نحب ربنا الذي هو الذي هذه صفاته وافعاله وأن نحمده ونُثني عليه ونُخلِص له العبادة ومن عرف الله اقترب منه وخضع له وذلَّ وأنس به واطمعن ورجى ثوابه وخاف عقابه وأنزل به حاجاته وتوكل عليه ومن مدح الله وأكثر من ثنائه ارتفع فلا احد فلا احد احب اليه المدح من الله من اجل ذلك مدح نفسه ومن احب الله وعبده احبه الله ورضي عنه وادخله الجنه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُّه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وسلَّمَ تسليمًا مزيدًا أيها المسلمون من أشركَ بالله غيره من المخلوقين والأموات فقد تنقَّص رب العالمين، وأساءَ به الظنَّ وسوَّى غيره به والشِركُ يُحبِطُ جميع الأعمالِ ولا يغفِرُ الله لصاحِبِه ولا يُدخِلُه الجنةَ وفي النارِ من الخالِدين وهو أشدُّ تغيُّرٍ أصابَ الفِطرة وأكبرُ فسادٍ في الأرض وأصلُ كل بلاءٍ ومجمعُ كل داءٍ ظررُه عظيمٌ وخطرُه وخيم والمعاصِي شُؤمُها كبيرٌ تجتمِعُ على العبدِ فتهلكُه وتحُولُ بين المرء وبين قلبِه وبقدر ما يصُبُرُ الذنبُ في العين يعظُمُ عند الله ولا تنظُرُ إلى صغر المعصِيَةِ ولكن انظُرُ إلى عظمةِ من عصَيْتِ ثم أعلمُوا أن الله أمرَكم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين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 اللهم رُدَّهم إليك ردًّا جميلًا اللهم وحِد صفوفهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفِّق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر جُندنا اللهم ثبِّت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم اربِط على قلوبهم يا قوي يا عزيز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 عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ومشكروه على آلائه ونعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون